يا زين العابدين ارحم بقلب الحنين دمعي ذوبت على دمع فداكم والبنين فداكم البنين يا زين العابدين در انت ضاري وحليني أحس بجروح خديلي من عصب الهم جبيلي درفت الروح من عيني أسمع تقول الناس ابني بتكر الأحساس طمني ما تشهر تقول اشبع العبا تسألي سليل الفرات حدوده مر من ما يبقى بيرا ومن يتوفى والله لو ما بالخيال صو بالغاد العمودا والصليب لي يا دليل الخيم حقنا جوده سليل الفرات عدوده الله يا ربنا بيحالي دقل وقتالة يا ما كنت عد الليالي وانا الاولاد في بالي بس واحد اللي بخيالي حبيبي وشوق دلاي ناس اسمات قول داسة وعلى المقتول خبرني صدق حسين صدرا زعد بخيو لا تذكريني بعذابي أبكي ميت من صندره هذا موقف ما نساته وقلبي ولدا ما قصره من شفت عيوني سافا رايح يقطف نحره ابكي ميت من ذكرى لقطه حسره لجبي يا ليثات الحسين خلي قطعني يقطع فداكم البنين يا زين العارفين <تصفيق> وحلوكم ثاني دمعه وابتاه الحمداني أبحثوا أبتال دمعا إذا كم البني آخر على قلبي أموت يا أهم النحفي وعلى الزمن عقب عتبي عساني الموت يا ربي منه اللي بالتحديد راحت لقصر يزيد زينة بصدق زينة وتزدرت بالقيل حانا السجاد وماح يقدار يصفر دليلة وقال لو يا هادا خلنا احمر نسيلة هذا منه الصحاري والمسيره على الهزيله شفنا راس حسين يعاني وعانا في عين العقينا يقدر يصبر دليله الله جذب الونير ينال من الظالمين يا علي ربك يسمع فداكم البني, <تصفيق> هو البني يا زين العابدين الحرب يوم الحني دمع يومت على دمع فداكم البني يا زين <تصفيق> <تصفيق> العابدين يا <تصفيق> زين <تصفيق> العابدين <تصفيق> فداكم